الا اقسم بمواقع النجوم وان انه لقسم لو تعلمون عظينه انه لقران كريم انه لقران كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تَظُرُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيهِكُم وَلَ وَحْنُ أَقَرَبُ إلَهِكُ وَلََّ تُصِرُ فَلَل إكُُمْ غَيرَ مدينة يعونها يكون تصادق فان ما كان من المطرب فاين كان من المقرب فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَأَيُّ مَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُهُمْ مِنَ الْحَمِيمِ فَنُزُلُهُمْ